الوحدة الرابعة عشر الحج والعمرة الدرس الثمانون المفردات انظر واستمع وأعد الكعبة ثوب الإحرام مقام إبراهيم الهدي شروق الشمس الميقات الصفا المروة عرفات غروب الشمس مزدرفة منا رأس رؤوس رمي الجمرات يحلق يصوم يطوف يصل الوقوف بعرفة يسعى يلبي يلبس يرمي جمعا الوحدة الرابعة عشر الحج والعمرة الدرس الثمانون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر